م ن ز ل ة الجوار فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة الجوار والمقصود ب م ن ز ل ة الجوار جوار الله عز وجل جل جلاله جل جل وهي م ن ز ل ة م ربيعه حاليه لا تعبوها م ن ز ل ت في منازل ا ل ا ي ا ن والمقصود بذلك أ ن الله عز وجل يجير من ا س ت ج ا ر ب ه من عباده الصالحين واللفظ الجوار في ا ل ع ر ب ي ة م ق خ و ذ في ا ل أ ص ل من ا ل م ق ا ر ب ة في ا ل س ك ن ى ولذلك قيل للذي يعتكف ببيت الله الحرام مجاورا س ل ا ن كان مجاورا ا ل م س ج د الحرام ج ا و ر وكله عدد من العلماء بجار الله نظرا ب إ ق ا م ت ه بالمسجد الحرام أ و حواليه يعبد الله عز وجل ف ك أ ن ه ش ا ك ن إ ل ى جانب بيت الله وبيت الله عز وجل مسجده الحرام ثم المساجد كل المساجد على وجه ا ل أ ر ض و أ ن المساجد لله فلا تدعو مع الله أ ح د لكن الجوار المقصود هو معنى أ د ق من هذا و أ ع م ق فالمجاور في ا ل ح ق ي ق ة لله هو من سكن سكن في حمى الله عز وجل في حماه أ ي في المكان المحمي من لدنه سبحانه وتعالى من حمي بسلطانه جل وعلا فذلك قد أ ح ر ز م ن ز ل ة الجوار من ا ل ا س ت ج ا ر ة وكانت العرب الجاهلية في ا ل ج ا ه ل ي ة ف م ا كانت في ا ل إ س ل ا م تجير من استجار بها ف ا ل إ ن س ا ن المستجير هو الذي يطلب ا ل ح م ا ي ة حينما يفقد الحال يقصد أ ع ز القوم فيطلب ح م ا ي ت ه ف إ ذ ا طلب حمايته حماه و أ ع ل ن في ا ل م ل أ أ ن فلان قد استجار بنا فهو جار لنا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ي ج ي ر من استجار به قد أ ج ر ن ا من أ ج ر ت كما في الحديث و أ ج ا ب الله عز وجل في ب د ا ي ة أ م ر ا ل د ع و ة بمتى للمسلمين المستضعفين أ ن يستجيروا بالكفار في م ر ح ل ة ما قبل ا ل ه ج ر ة فكان ضعاف المسلمين يستجيرون ببعض الكفار ممن لهم ق و ل ة وسلطان في قبائل العرب ف إ ذ ا أ ع ل ن ا ل إ ن س ا ن أ ن فلانا ل ما قد ا ش ت ج ا ر به و إ ن ه قد ق د ل جواره فمعناه انه لا يجوز ل أ ح د حينئذ أ ن يتعدى عليه أ و أ ن يقترب منه ب أ ذ ى ف م ن فعل ذلك فمعناه انه قد تعرض أ و عرض نفسه للبلاء وللحرب من لدن من أ ج ا ر هذا اصل ا ل ا ل م ا ت الاستعمال بين العرب يعني الجوار كان إ ن س ا ن عند ا ل ع ر ب ه وكمان في ا ل إ س ل ا م كان ف ي د ي ويطلب ا ل ح م ا ي ة ل ه ا الشخص قوي فيقول له أ ن ا حمد ف ي ن ي ت كما نستعمله في دارجتنا اليوم فلما هذاك ي ق ب ل هذاك الجوار يعني هذاك ص ح ب السلطان و ص ح ب ا ل ق و ة ا ل ق ب ي ل ة سيقبل فيدي في الاعلان سوق للعرب ا أ ن ا يدين ويقول أ ي ه ا الناس الذي ك ل ف واحد لعبد من عبيد ي ل و يقول ب أ ن فلانا قد أ ج ا ر فلانا لانه م بقيش واحد يقرب له والذي يقرب ل و معناه أ ن ه يحارب ذلك الشيخ من شيوخ القبائل أ و ذلك الراس من رؤوس البلاد أ ن ا إ ذ ي المؤمن الحق هو الذي يطلب جوار ربه إ ذ ا ايقن لقينا ب أ ن الله عز وجل عزيز جاره من استجار بالله فقد عز عنده عزة ومكان ومنع ك ا و م ن ومن استجار بغيره فقد دل لو كان الناس يبصرون حقا لكان جوار الله عز وجل أ ع ل ى المصالح التي ي ط ل ب و ن ه ومن اجاره الله عز وجل فلا م ؤ س ي له بعد ذلك أ ب د ا و ع ل م أ ن ا ل أ م ة كما في حديث ا ل م ع ب ا ل واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك إ الا بشيء قد كتبه الله لك ورفعت الاقلام وجفت الصفوف او كما قال عليه الصلاه والسلام فجار الله عز وجل عزيز اذن ولذلك قال سبحانه وتعالى مخاطبا إ ب ل ي س ا ل ل ع ي م إ ن عبادي ليس لك عليهم ص ن ص ا ل عبادي ورفض العبادي ها هنا فيه اضافه بالياء ياء متكئين الضمير يعود على ذات الله جل وعلا ل م قال سبحانه وتعالى عبادي إ ن عبادي عبادي مع الذي يلوها د و د يومك مشيد ا يومك ولد يوم شعري ف أ ض ا ف العباده الى ذاته ضياع من ت ح ل ي الحاضر غير الغائب هذوبي و م ومعنى ذلك أ ن ه م في مناعه يعني في واحد حصن عالي رفيع سواء حزن يقدر يقرب لانهم محميون محفوظون في السماء قبل أ ن يحفظوا في ا ل أ ر ض والمحفوظ اللي محميه و م ح ض ي المحفوظ هو من حفظ في السماء وليس الذي حفظ في ا ل أ ر ض حال بدكم ما تحفظ ف ا ل أ ر ض ق د ر الله في ج ي م الفوق سبحانه وتعالى ولذلك ا ل ل ي م ح ظ ي من الفوق هو ا ل م ح ظ ي ما عند البلاء من يزلو ل أ ن البلاء كل جميع أ ن و ا ع البلاء تنزل من السماء فمن حفظ في السماء فقد حفظ في ا ل أ ر ض وفي السماء ومن حفظ في ا ل أ ر ض فقط ا س ع ن ت ه يعني شو أ ن الناس ح ا ض ي ن ا كله وحضرته من حفظ في الارض فقط ولم يحفظ في السماء فذلك هو المعرض للهلاك و ل ل ب ن ا ت حقا ولذلك مامحضر لحظه الله سبحانه وتعالى إ ن عبادي ليس لك عليه صلصال ولذلك ان ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ي س ت ع م ل استعاذات من أ ل ف ا ظ د ي ا ل ه ع ل ي ا ل ص ل ا ة والسلام حاله نعوذ بكلمه الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ولاحاديث كثيره من, من استعادات وحد ا ل م ر ا نزل عليه جبريل عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام نزل, نزل عليه ب ل معودتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وارض في الحديث انهم من لزع علي عليه الصلاه والسلام هذا بجوز وما ب ق ى ش استعمل ا ل ا ش ت ع ا د ا ت اللي ب ت ك ل م ه هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يفتح بعد ذلك ي س ت ع ي د بالله بهاتين الصورتين و ا ل ا ش ت ع ا د ه بمعنى ذي ا ل ه ط ل بالجوار ف ت ل ب ح م ا ي ه من الله عز وجل او ك ط ل ب ا ل جوار رضي الله عز وجل كي يدخلك شماه سبحانه وتعالى ويحميه جل وعلا و إ ن م ا المؤمن الذي ايقن بهذا يقينا ولن يغش فيه ينال قدس بدايه اعلى م ق ا م إ ي م الايمان ن أ ع ى م ق م إ وهو مقام ا ل و ل ا ي ة كما في الحديث القدسي الصحيح من عادى لي وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب هذا هو الجوار هذا محمي هذا مسكن في حصن من حصون الله وفي ق ل ع من قلاع رب الكون م ح م ي ة ف ا ل ل ي ن ش ي انجبد العداوه معه ا مثل هذا معناه أ ن ه جبد العداوه انجبد على ر ط و ل حرب مع رب في الحرب من عادى لي وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب ولكن قلنا اللي تهم الجوار كيف ت ع ط ا ل ه ولكن يوفي بحقه ل أ ن الجوار عقد عقد م ي ا ق ع ه د ك و ن ت ر ا عاهد دينك و بين رب الكون سبحانه وتعالى دينك و بين الرحمن الرحيم مالك الكون عن السماوات و ا ل أ ر ض ميثاق إ ذ ا وفت به تكون أ ن ا إ ذ ن مستحقا لذلك الجوار و إ ذ ا ك ن ت توكلوا ر الى نفسك يقول لك ضب ا ر س و توكلوا الى نفسك و ك ف ا ش توفي ح ق الجوار حق الجوار أ ن ك لما تطلب ا ل ا س ت ع ا ذ ة بالله من شر ما خلق عول على هذه الاجتهاد م ا ي ج ي د شك فيها ل أ ن ه إلى ذ ا ت الشك فيها معناه انك قد ك ن ت التوحيد ل أ ن من أ ع ل ى معاني التوحيد توحيد ا ل أ ل و ه ي ة توحيد الله عز وجل التوجه اليه رغبا ورهبا أ ن ك ت ت ن م د عليه وحده. وحده سبحانه دون س و ا ء واحد الصحابي رضي الله عنه فقد كتيب عنه فهد عليه الله عز وجل ح ضعف الايمان فضل جوار للقصار في الوقت اللي تحرم الجوار دياله بعد الهجره من مكشع الى المدينه ح ا ط ب بنو ابي بن سعى رضي الله عنه احد المراه النبي صلى الله عليه وسلم بدا يخطط لغزوه القصار في قريش من المدينه وهذا الانسان هو رجل موسي من الصحابه جهل مسوات انهم خ يهزمون ش ي ل المسلمين في ذ ك ا ل م ع ر ك ة ثم يبيعون الشراء في م ه اموالهم ذي ع ن د ا و ي ل و خ ل ه ا من ا ل ل ي ك ا ن م ه ا ج ر و ب غ ي د ج ع ل ديال ن ا ه دير قريش و ي ر ل ه م ش ي ح ا ج م ي ن ل ب ن اذا استولاوا على اموال ل ي المهاجرين ا ل وفاضروها يحترمونه ي ا ل فبغى يديك يوم شيخه ء وكيكتبوا احد ا ل ر س ا ل ة ي ع ط ي ه م تفاصيل ديال ا ل أ م ر العسكري السري ديال النبي صلى الله عليه وسلم هاشتين وجد هاشتين وجد هاشتين ج د و ع ط ا ه ن ا ل م ر ا ة فوصلو الى إ قريش م ر ا ة ك ا ف ي ة هذا خطاب كتاب ر س ا ل ة ذهله طبعا الله سبحانه وتعالى كشف ا ل أ م ر ديال هذا العمل وذلك أ ن الله عز وجل أ خ ب ر نبيه م ح م د عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن طريق جبريل ن ز ل ف ي د ن ا جبريل وقال محمد الصلاة سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ر أ ى واحد الرساله سيتخططها اصبح ا ل خ ر ط ة العسكريه ة لكفار هذه القرش ارسل من ي و ق ف ه سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر س ل سيدنا مرأة ض علي、رجلها. م ن ا ل م د ي ن ة إلى ا ل ك ت ص ن خ ه ا وراها ل ر س ا ل ة عقسى لها ا ل شعبيها ر بيرد فايرد ش ع ر و د ر ت ا ل رساله ة ف برزيلا و ث ل ا ت هذا ه تدفعر س ا ل ة و خ ي ط ت ا ل شعبيها ر عن ا ل ر س ا ل ة ورساله ط ا ت ل وحقها ا ل ف ي ا ب ن ا رضي الله عنه وكرمها و وقمتها فرق ي فقال يا ا م ر أ ه أ ع ط ي ن ي الكتاب الذي عندك ا حتى ما عندي من كتاب مكركش ا ما تحنهاش ترفق تحنهاش البالية أنه عن البال المسلمين يقول أنه أنه هذا لا يمكنش الكتاب يمشي في في هل اعطيني ت ه هل في جولات ذلك أمكرت أ الكتاب انه في عقاص شعرك أ و ر أ س ك و ا ل له هذا المكان في الدايره وعندك مع ذلك قال له ما عندي من الكتاب قال له اعطيني الكتاب ولقد ينفق بدي والا اخرجته بيدي ثم ق ت ل إ اليك عني ادير وجهك اخرجه لك شوف محال الله القرابه ء كيف ت ك ل م ر ة ت ان ت ر ا ل م أ س ا ة التي وصلت لها المراه ل م س ل م ه د ي ل ه ا ا ل ا ز ن ه هذه المراه التي تتكلم ك ا ف ر ة و ب ر ا ه ت ع ر ي ر ا ل ديالها ق ت ل دور و ش ك ل ي ة ب ش ن ج ب ا ل يشتبه ليش ش و ف ن ا ش ي ش عرض عن اساس شديد ك ل ع ر ب الجاهليه كانوا تبرجات من س د ي ي ه م ولكن ماشي لها ب ا ل م ص ي ب ة ل وصلنا لها ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى هذه ما هو تبرج الجاهليه الاولى ولا ا ل ث ا ن ي ة ولا الثالثه يعلم الله سبحانه وتعالى ايش من برج من الفساد والانحراف وصلت إ ل ي ه أ م ه سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في آ خ ر الزمان فعلي بن ابي طالب كرم الله وربيعه دورته فعلا وزدد الشاب والقصيده فارجع ل ه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فانبساطه استدعاه هذاك الصحابي هذا ما الذي حملك وما حملك على ما صنعت شو العميل اللي خلقت بهذا الشيء قال الصحابي ما عندهم يكذبه درى الوحي قال يا رسول الله هل اعطاك عندي أ م و ا ل عندهم فعرت فعمر ر أن أصنع ل ه م ع و و ف ف ا ي ع ر ن ه مختبر لي عقول عليهم وكثيرا ي ي ق ط ع ل و ن ي أبطع أو أ ب ر ب عنقه ا قال. قالوا هذا كان من لان ه د ي الله اطلع على أ ه ل بدر ي فقال لهم افعلوا أ و اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا رجل مؤمن ولكن ص ب و ا ح د ح ا ل ه ي ض ع ف ب ي الحين في لحظات ا ل ل ح ظ ا ت ولذلك قلنا هذه ا ل م ن ز ل ة ب ي الجوار منزله ا ل ي ه ا ذ ا ت ر ف ي ع ة ل أ ن المؤمن عليه ان يوقن اليقين التالي ان الذي يحمل الاموال ح ق ي ق ة وهو الله عز وجل ما ي ت ل ب ش من بعد ما يكون فضل ح ما ي م ر رب العالمين ما يتقلبش عن ا ل ح م ا ي ة ديال الخلق في م ع ص ي ة الخالق يعني واحد ة ح م ا ي ة تطلبها من الخلق من بندم ا ولكن م ش ر و ط ة اشنو هي الشروط هي انها تتفرط حق من حقوق الله عز وجل باش تكون مش في ن ا ل ك أ و في ن ت ا ع ك أ و في أي أ م ر ي ن لامورك إ ذ ا كنت طلبت ا ل ح م ا ي ة من الله وعول على الله ت ك و ن لله جارا ولم يكن ط م ت ا ل ح ن ا ي ه بعد ذلك من غيره فمعناه أ ن ك قد خ ا ر م ت العهد ونقضت الميثاق فلا ح ن ا ي ه لك من الله ولا حمايه لك من الخلق ل أ ن ا ل م ح م ا ك الله ما غبت يحميه بلدي فما في الحديث اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما م ن ع ولا ينفع ل ل ج د من في الجد اما الاعصاب للحمايه الشعور ب ا ل أ م ن النفسي في واحد م ن أ م ن ومحضي ا ل أ ش ي ا ء اللي كتكون عنده في ش خ ب ا ل أ م ا ن نفسه ا ل أ م ا ن في النفس ما يعطيه الا الله عز وجل واللي ما اعطاه رسول الله لا يعطيه لي شيء ب ن د ه ل أ ن ا ل إ ح س ا س ب ا ل أ م ن أ م ر وجداني قلبي ولذلك حال الوحي في م ح ض ر العظيم استحزم ك ا ل ض ر و ر من ا ل ن ا ح ي ة ا ل و ا ق ع ي ة ح س ن حدا ما كتاجر كان ش و ف ا ه بنرجو م ك م ا ء و ل ك ن ج ي فيه الخوف ربي ما اعطاك الامن ما م ش و ف يخاف من قوله كما نقول أ ي ح ا ج ة اقع في ا ل د ن ك يا ا و ل ا ت أ و ي الحي يقول هذه بغي د ي ج ي ش ح ا ج ة هذه بغي دبل هذا كي ش و ف ي بغي ترمي ب ل ع ي ن هذا كذا هذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ك ا كذا كذا كذا ك م ا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ج و ا ر ذ ا ك ا كذا كذا ويقلب على الكرهان والصحراء والجلي ي هذا ي ش ت ر و ا الحلوزات هذا ا هي للرعب ه م ا يديه مناح ع ط ا له لم هذا أمن يديه له المنافسين بياولوا في الزمان ب ي ا ل و ا وسببوا ا ل م ش ا ك ل سجن فيها وعذب فيها كانت يقول واحد بكلمه ع ج ي ب ة ماذا يريد أ ع د ا ئ ي به انا جنتي في صدري ه و الراحه ديالوا عنده هناك ف ماشي بفراشات وزنزلات ما عندهم ر ح عقلك جنته في صدره أ ن ا تجني خ ر و ة هكذا كان يقول ي ا ت جنوره مع الله سبحانه و ا ل خ ل و ة فضاء ل ل أ ن س ح ا الذي يقلبها ليوم القاسي ما ا ل ك ي يقلب على و اللحظه ح د ا البنت مع ملاهي يخلقها ما يلقاه بسبب دورته في ا ل أ ش غ ا ل و ا ل أ ع م ا ل والمتاعب و ا ل أ م و ر ديال ا ل د ن ي ا الليل يرميها للنهار والنهار يرميها للليل ما يلقاه لحظه كما تقولون يبقى سنطلع ضمه ما يلقاه فيها ن ولذلك الله سبحانه وتعالى أ ر ش د ن ا إ ل ى هذا في ا ل ق ر آ ن الكريم قل إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة د و ا ر و ح د ة حل ا ل م ش ك ل ة ي د ي ان تقوموا لله مثنى و ف ر ا د ا ثم تتفكروا هذه ه ي ه ا الخروج لمن يتدبروا ويبصروا ا ل ع ي ن لان الله عز وجل قال ان تقوموا لله مثنى و ف ر ا د ا أ ن تقوموا لله مشيت ب ص ر ا د تتغلط في الجميع العربيه اولا و ا م ؤ ا ت كتله مكتوبه وانما القيام لله أ ن تتفرغ له فهي ح ر ك ة و ج د ا ن ي ة ك ر ب ي ة لا ب ا ن ي ة القيام لله ه و واحد تفرغ ب ي البال لله عز وجل ماشيه بالبدن ب ي د قد يتبعه البدن وقد لا واحد القروا وجل وإنشيه الله عز بل مع عز بشيش ولكن الوسواس ديال ب ل د ن ي ا سبعون كان فجاه في حسب الفنان وش ذا المشكله مع فنان هذه مش قوه ل اهم ا ل ب ن ي ا سبعون شبعون ناس بقي معهم وش ح ا ل ه واحد م غ ط و ب في ا ل ج م ا ع ة ي ل ل ب ش ر ه هو ماشي معهم مع الله هذا في قلوه معهم ان تقوموا لله هذا هو الخيان لله مثنى وقرار العداد في ا ل ق ر آ ن حسب البلاغ ا ل ع ر ب ي ة أ ح ي ا ن ا يقصد به العداد و أ ح ي ا ن ا لا تقصد به الكفاءه و شيء من ه ذ ا ا ل ق ب ي ل ونتيم من السياقات التي يقصد فيها العدد ا ل ع د ا د ا ل ناول أ ن هذه ا ا ل في ا ث ة وما قال ي خمسة أو سبعة أو ا ل ت تدل ي في ك ث ي ر م ن ا ل أ ح ي ا ن على ا ل ع د د ك ث ي ر ا ب ع ة و ا لو س ب ع ن انه ل س ب ع و اراد ل ع ل ع ش ي العربية ل ا ة اخر أ ق ل ا ل ج م ع في ا ل ع ر ب ي ة ب د ذو ب ا ل ث ل ا ث ة والمثنى م ن ح ق بالمفرد اجوج ل كتمين الواحد ولذلك ل ل م ث ن ى صيغته ا ل ص ر ف ي ة و ا ل ن ح و ي ة ا ل خ ا ص ة ما هو ش ي ن الجماعه والنبي عليه الصلاه والسلام يذكر ذلك الحديث المسافر شيطان المسافر وحده شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة يركبون م س ا ج ر واحد س ي ق و م ح د ه ا ش ي ط ا ن بان ن الشيطان غ سيحود ي ت عليه وثلاثه ي ر ك ب ي ت ح و ع ل ي ه م يندب ق و ا ل ا ج م ة ويشجعها م ا ة لكي يريدون ب و ن ن ا الامة م هذا ان ل د ب ي ن د ب ا ل ف ر و ا يطفر م س ا ف ة طويله ة ثلاثة ينشيوا ل ع م يؤمرون واحدا ل ه م و ي ف ا ف ر و ن ل أ ن الجماعه والشيطان من الشيطان من ا ل ج م ا ع ة تتبعت شاهدوا عندنا علاش ربي عز وجل قال اثنين واحد في هذه الايه ل ت تكون عبالك يصدع ديالي يقول الخاطر ما طلبه منك خالقك ما أ ن ج ز ت منه وما لم تنجز ما حقوق الله عليك وما هو استعدادك ل إ ن ج ا ز تلك الحقوق وما مضى من عمرك وما يكون قبضتك أ ل ا تمسك بقضاء ا ف و ا ئ د من حقوق الله أ م لك متسع بقضاء البواقع من حقوق الله واللواحق من حقوق الله لان ما كانش اللي ش ر ح ا لنفسه بيد ملاها ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ح س ي ب ة فكذلك المؤمن في الدنيا كفى بنفسه ألا ح س ب ة حاسبوا أ ن ف س ك م قبل أ ن تحاسبوا اما في هذا أ ن تنظر ش خ ص آ خ ر انت واحد او ث ن ي من خنانك يعني اصحاب ي ل ن ا س الحقيقيين اللي يسترعلي ولذلك ت ب ي له العلوب يالك إ ا كان من أ ه ي الأمان والأمانة و ا ن من أ ه قالوا ن ص ل ص ر و السر ص ا ل ح ويعاولتهم اثنين ان ل و ا اتروا جاوز ا ل ا ث م ي ن شاعر من للكل قبل غير ب ل و ب ي ن إ ل ى ثالث إ ن انت اما ان و ع ب د بلمحه إ م ا ان تاذن معا اما ان مكه الخلق لا تصف هذا قوه الجمع العربيه وفي العرف البشري والاجتماعي فالقيام بالله تفرغ وجداني وخلوه ث يحققها الانسان مع ربه حتى ان ينال بها جوارا وكي يشوف فعلا نفسه اهل هو اهل لذلك الجوار ام انه في حقوق بي ل م ل ه ما زال معلقه ومازال هو مشي اهل لذلك الجوار ولذلك ف إ ن ه يعمل ويجهد لتحقيق ذلك المعنى لينسب الى الله ع ب و د ي ة ل أ ن قوله عز وجل عبادي ان د إ عبادي ل ي س ل ك عن السلطان و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب هذا ت ر ك ي ب إ ض ا ف ي مضاف م ض ا ل ي والمعنى بها بالاضافه في النحو وفي الواقع م ع ن ى بين هذا النسبه يعني هذا ب ي ل هذا هذا ا ل ع ب ا هذا ب ي ل هذا ا ل ع ب ا د ي يعني هذا ع ب ي د بياول الله والعبيد الذي بياول الله ح ق ي ق ة م ش ي ه ب ي و ل الشيطان فهم يكتسبون ان الله عز وجل ل ص ف ا ت ا ل ع ز ة والمنعه ل أ ن الله عز وجل عزيز عبيدك كل عزا الله سبحانه وتعالى يمنع ه الشياطين من أ ن تقترب من سمائه وكي يكونوا العبيد ديالو ممنوعين من الشياطين أ ن يقتربوا منهم و إ ن ا كنا نقعد منها ق ا ع د للسمع فمن ي سمع ت لنا يجد له شهاب الرافه ممنوع في وقت ق ر ي و ي ق ب ف و ن من كل جانب فسماء الرب عز وجل ممنوعه من أ ن يقترب إ ل ي ه ا الشياطين لا يسمعون الى ا ل م ل أ الاعلى ويقذفون من كل ذلك ا ل م و م د عايش في الارض ن ع م لا يشيء في ا ل م ل أ الاعلى في البدن دياله ولكن عنده جوار ديال الملأ عنده فقدر ديال رب العالمين. زمان. كانت في ا ل م ل أ الاعلى عنده رايه في ل د ر في ا في د ر ه في د ر ا ر ي د ر ه ي د ي داره ا ر ه ا ل ه ي داره ي ا ر ه ف ا ن ه في د ا ن ه في داره في ا ر ه ف داره داره ي داره ي داره في ا ر ه في د ا ر ي د ا ر ي داره في ا ر ه في ا ر ك في داره ف ا ر ه في داره ا ر ه ف ا ل ه ف ا ر ه في د ا ا ر ه في د ا ر في داره في داره في د ا ر ا ر ي د كانوا الناس ف ي ح ت ا م ي و ا بالدول ا ل ق و ي ة حسب ذ م ي ل في واحد اللي خيفه الرسول يطلع ا ل ر ا ي ا ديال روسيا مثلا ف و ق الدار دياله ولا ديال المرمان و ا ديال ف ر ن س ي و ا ديال ب ر ت ق ي س حد ما ي ق ر ب ل و بعدوا على هذاك راس ا ل ع د الله حقا سيرفع ا ل ر ا ي ا ديال رب الكون إ ن عبادي ليس لك ع ن ي ه م س ل ط ة هذا الشخص غير اليقين يكون عبدا لله من عادى لي وليا فقد اذنته ب ا ل ح ب وربع عز وجل مدير ق ي ن فيه ك ي ص ر ف في ا ل ح م ا ي ة د ي ا ل الجنود اللي ما ت ف ل ت على بال وما ت ف ع ل عدوك على بال نهائيا ما فتعطل عقار ديالك جربين من يدزله قد يمر عليه أ و إ ل ي ه عبر بدنه يطلع له العدو ديال م و ل ا ن ه من البدن د ي ا ل ويجري له في الدم بيدوس مرضا ً ه ا ل س ا ً مهلكا ً أ و خوفا ً م د م ل ا ً م ز ل ز ل ا ً أ و خفا ً لكشيتك نهايه ا ل م ط ب متفزهن ل أ ن ه ش غ ل ملنا هو الذي تكفل بحمايتك وبحفظك إ ن كنت قد احترمت الجوار ان ح ت ر م ت جهتك لا ت ع ت ى من جهتك ا ل ق ن ت ر ه ي ي ن ك ب ا ل ربي لا تخل بها من جهتك حظي ه انت و ر ب ت على راه ضامن ضامن م ح م إ بن الحمايه ومن عجيب ا ل ا س ت ع ا ذ ة بالله هاتان المعودتان صوره الجوار الحق لصبر جوار الناس مع ا ل أ س ف وقالوا ح لها مرارا كم حضروا حال ي صورة من ايات الله وثوار كلام الله ما في سلح ذاتك إ ن ا سنلقي عليك قولا خفيف غير د ا ف ه انت اليقين ب أ ن ه ا كلام الله و أ ن ك تستعملها حجابا حقيقيا يحجبك ب إ ذ ن الله من كل اذى تكون بعد ذلك من ا ل آ م ن ي ن ولما ت أ م ل هاتين الصورتين في جهنم شر اعجب خلق المفاسات غاصق وقب ومن في ومن شر شر إذا ق ومن شر الحاسبين لانه تصلم من ن ف وجد هاتين الصورتين حاسينتين قد عطرق على ا ب ن ي وعلى كل شر لأ ما عندهم يجوز ن انصدق ما رايش نفسر الان الايتين و ص و ر ت ي ن في المفترض نعطي ا ل ض ا ء ا ت باش نعرف العمق لينهب الصورتين شحال غير دي عمق ي ن ت د ل ه م يبدو ا ي ك و ن كامل اللي ما تقدرش بحياتك ت خ ي ل ه و ت س ت و ع ب ه ا ل ف ل ق و هو ا ل ه ج ر عنده أ س م ا ع ك ث ي ر ة ولكن ساطط له نهد ش ي ة لكونه ي ي ف ل ق يعني ي ف ر ي ق ه ب ق و ة الفلقو واتهاش يقولوا مسلق فرقه بكره عربيه صحيحه قديمه ب ق ي ة شريك البريده ي ا ل اللحيه مسلقت برب ح ج ر ه و ل د تسريع سلسل ا م فكذلك نور الصباح ا ل أ و ل يكفر الظلام في ضرب الظلام ديالي و ك ه ر س ه من الضوء ديال الفجر الفلاق علاش جات لان السيف بين الله عز وجل اللي تتقلب عليه انت باش يحميك غير يفرق بينك وبين الاذى بهذه ا ق و ة كيبقى بينك وبين الاذى انا إ ذ ن فور عظيم من نور الله ما ب ق ى ش يخبر يقربك النور ديال الفجر اللي الله ي ا ل ل سبحانه وتعالى ن س ب ه لنفسه ر ب و ب ي ا يعني خبرك ب أ ن ه هو رب ا ل ف ل ق و أ ن ت ت س ت ع ي د برب ا ل ف ل ق ورب ا ل ف ل ق رب النور بي الفجر هو يا ل ف ج ر هو ملاك و ك ت ب و ل يا مولى هذا النور يا ل ف ج ر م ن اناش تطلب ملاك ل أ ن ملاك م ح ك م ف ي ه فهو ي ؤ ط ي ك من نوره س ب ح ا ن ه ما يفرق بينك وبين كل باطل وبينك وبين كل أنا ويحميك من الظلمات ذي الخوف وذي الهوس من نور ديا سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يحصيك من شر ما خلق هنا وحدة الله سبحانه وتعالى خلق اللي عندهم ل ا ق ل خ ل ق اللي عندهمش الاقل واللي ب ن ا ز ن في خوف منه ع ا د ة في خوف ا ل إ ن س ا ن ع ا د ة م ن ا لي ل عنده الاقل ما في خوف من الجبال و من الحجر في خوف إ م ا من الانس او من الجن أ و من الحشرات أ و من الحيوانات يعني من ذوات ا ل ح ي ا ة و أ ع ل ى ما ي ع ن ل ذلك الجان والانس ولكن الله سبحانه وتعالى قال ما لغير العاقل ل أ ن ما فما أ ن ه ا تدل على غير العاقل تدل على ا ل ش ه ا ن ة يعني أ ن ت تطلب الحمايه ا ل ربي منين فتقول لودي خاطر تقول الجيم ا ل ن س ح ي و ا ن كذا حل بك تسبحتك يا وخلق ربي ما ت ي ت س ب لا تستطيع أ ن تعد ما خلق الله من دواب لا في ا ل أ ر ض ولا في السماء هديه من ما تكفيش في التعبير ت ت س ج ل عن التعبير اللي يشمل اللي ت ع ر ف ه واللي ما ت ع ر ف ه فتطلب ا ل ح م ا ي ة من الله عز وجل تطلبها من الله من, من من اللي تعرف ومن اللي ما تعرف واللي ما تعرف اكثر بكثير من ما تعرف من خلق الله انت لا تعرف من خلق الله الا القليل القليل القليل, القليل وخلق الله أ ك ث ر من ان ي ح ص ي ه الانسان ولا س ت ع ب ه أ الا ما دل على الجهل من شر ما شر من ربحت ل ج ن ه مما هل انت أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ومما ننسى من ا ن ب ط ي ء فيك المعصيه ما القت بطرفيك كي دم سيعطيك ربي بها ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن في القرد يدي وفي الخطر ا بيدي و الله عز و جل يستجيب لك إ ن ق ر أ ت ه ا بصدق ل أ ن ه ا دعاء هديرها جهه فاذا سالك عبادي عني ف إ ن ي قريب تجيب دعوته ج ا ع ي إ ج ا ه ع جاهي جاهي ج ا ل ي و ا ه ي ج م ه ي جاهي ع ل ه ي جاهي جاهي جاهي جاهي ج ا إ ي جاهي جاهي جاهي جاهي جاهي جاهي جاهي جاهي ج س ه ي جاهي جاهي جاهي جاهي جاهي جاهي ج ا ي ج ا ه ما تقولوا ما تحرقوا وكما ان ا ن ا تدل على ا ل ج ه ا ل ة فهي تدل على الظلمه لان ا ل ح د ا لما ي ت ت ع ر ف ا ش وما ت ت ش و ف ه ا ش تجريك ظلام ف أ ن ت إ ذ ا استعذت برب الفجر من ا ل ظ ل م ة ل أ ن ه ي س ل ق ه ا ليله و م ي ل عن نهاره واستعذت به من ضربة ا ل ج ه ا ل ة ا ل م ح ي ط ة به من الخلائق ثم ت ج ي ظ ل م أ خ ر ى ومن شر غ ا ص ق إ ذ ا وقب غ ا ص ق هو الليل م ض و ا م ل قمر لا نجوم غفق الليل يعني العنق ديال الضغط الشديد والوقب هو ابحث ش ي خ لا رد على ا ل مريح الظلم ا ل ي كان يخيم ولي ع ن ي الناس ما بقي حد يشوف ح ا ج ة أ خ ر ى من ا ل أ ش ي ا ء أ و من الحياه والليل بهذه ا ل ص و ر ة مخيف لانه م ك ن ان ي ك ا ك من يمكن ان يكون ه ا ك من يمكن ان يكون ه ف ت س ت ع يمكن ب ن ي ه ا ل ذ ي خلقه و ا ل ذ ن يمكن ا ي ك ن ه ن ا من يمكن ان ي ه ن من ي م ك ي ك ه ن ك من يمكن ان ي ك ا ك من ي م ك ا ي ع ن ي م ك ان يكون ه يمكن ان ي و ن هناك من يمكن ان ي و ن من ي ان ي و ن هناك من يمكن ان يكون ه ك من ي م ان ي ن ه ن من ي ط ك ن ان ي ك ن ه ن ي ط ك ن ان يكون ن ا ك م ش ي ط ن ي ه ن و من ك ان ي م ي و ن م ان ص م ك ن ي و ن ه ن و ك ن ي ان يمكن ي م ن ان ي م ن ان ي من م ن ا ل م ر ن ا اسميه بملائكه الله وبمقادير الله يحفظونه من أ م ر الله وحفظ ر ع ا ي ة ك و ن ي ة أ ربانيه عاليه ر ف ي ع ة و م ت ا ح ة لكل مؤمن فأنا الفرنسية عن من من من صباح الحامي العريب الرجال الملائكة إلا إلا كل بك ولكن أطلبت بقدرت عبد جرب كوردية ما ميشي سأطلب طلبتوش ملاهن لأخلقته عنه وهو ان تذكر دعاء الخروج خالص ايه دعاء الخروج سيد كلمات المرويه بروايات من ابسطها واسالها بسم الله توكت على الله ولا حول ولا قوه الا به تعالى كي يكون أنا انائذ ع ن ى يمين ذلك ملكون يحمل رايه、ثم. وعلى يسال ذلك الشيطان يحمل رايه ا لم تذكر دعاء الخروج هذا الشيطان يحلوس يضرب كيدوف في والملك فيه زرايه ويقول ك كفيتا ووقي صوت انتهى النهار بييك ف ق ا ي ش ليسر النهار كان حتى تعود ا ل ل ي ل ة الى بيتك و م شغل ح م ا ي ة من ا ل أ ذ ى بالمعنى الندي م حتى بالمعنى المعنوي يعني لماذا الشيطان ينسلك دير هذه المفسده فرق هذه السرقه خ د هذه الرشوه دير هذه الجريمه ي ق و ل اتق الله هذا الملك ينبعك و ت و ل ل ي ت ع و وترجع فاذا و ا ن الملك ما تدعش ل أ ن ك غفلت عن ذكر الله الشيطان هو اللي ك ي ف ع ر ا ي وكيقول اللي راهدك النهار نتاع دياله ما ب ص ت ش داخز ا ل آ ي ا ء ان عبادي ليس لك عنك س ل ط ة ا ك س ا ر ك جليل في مكان شيعميه بدم تقول تزديها ايد م ث ل ه ا ف إ ذ ا المؤمن حينما يستعيذ برب الخلق من شر ما خلق ومن شر غاز حينذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر ح ا ت ذ ن ذ ا حسد يكون محميا حقا بجوار الله على ا ل ن ف ا ث ا ت من النفس وهو النفق مع ش ي ئ من ا ل ب ط ا ق نفاثات الشيء ثانيه ت ق فيه و ا ح د ا ل ن غ د ي ر ا ل م ح وهو ف ع ل الساحرات في ل ك ر ه ا النفاثات في العقد يدلوا العقابي والسراير والنظامي ب ح ش يسحروا عظامي ف أ ن ت تستعيذ بالله من شرهن تكون من المحيين باذن الله ل أ ن ه م ما كيضروا حتى وحادي ا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ي ن س ع ه م ولقد علمون من ا ش ت ر ه ما لهم في الاخره من خلق هذا كان احسبهم ولكن انتهت كل شيء وما يضرون به من ا ح د ي الله ب إ ذ ن الله ف أ ن ت تكون من ا ل م س ت ي ن لأنك ي س ن ب ح م ا ي ة الله لك ومعلوم أ ن الساحرات ع ا د ة ما يعملنا في الظلام والسحر للسوق الظلام و ا ل ع م ل ي الساحرات بالظلام و ا ت ب د ي س بالفرح بنور ا ل ح ج ر الذي ينفق به الله عز وجل ظ ل م ة ا ل ح ل ا ئ ق ما اصل و ظ ل م ة الليل ا ل و ا ق ع الغطى و ظ ل م ة الشياطين والساحرات وظلمه ة فساد ل أ ن القلب للحاسوب قلب مظلوم ومن ش ر حاسد إ ذ ا حسد ف ص و ر ة الخلق طلب للجوار بمعناه النفسي وبمعناه المادي ل أ ن ا ل أ ذ ى المتوقع والمستعاذ بالله منه صوره فيهما هو, فيه ما هو مادي ولكن ص و ر ة الناس هي طلب للجوار النفسي ل ا ن ه س تتعلق بامر يقع بالقلب وبالباطن فقط ونعوذ برب الناس ملك الناس إ ل ه الناس من شر الوسواس الخناس الذي يسوس في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس هذا ما فيش جريد مادي نهائيا كل نفسي غير خطره تلدغه المهدبون إ ي و ا إ ن كل نفسي مع الشيطان ل أ ن ه أ م ر غ ي د ي ولكن ب ن ا د ن ا راه قال من ا ل ج ن ة والناس ا ح ت ل ن ا س ا ح ت ل ن ا س هالسياق جايين بالمعنى النفسي كيف ذلك الوسواسه هي شيء يقع ف ا ل ق م ر ما ك ت ح ل ي ش بس والخطر تثير فيك التردد والحيره واكبر شيء يدمر الاعمال التردد والحيره ب غ ي ب شيء احتل ج ما في ا ل م ع ن فالتردد ه ل خطر ا ل ح ي ر ة تعمروا ه اما ل ح ي ر ة إ أ ن يصاب بها ا ل إ ن س ا ن بسبب وسوسه الشيطان وهو أ م ر نفسي يعني كايزين من نفس دخل إ ب ل ي س أ و ا ل ق ا ر ي الشيطاني يوسوس ل ك تخيل ب أ ن ه مشكل ت ي ن ب ه ذ ا ا ل ش ك ل و بهذا الشكل وهو ماكين وين س ا ن انسان ل إ ما بنادن يتدوره أهو ولكن هو كيفاش يوسفك الانسان في يزي ويشلك في ك ل م ة و ك ي ف يمشي ف حاله هو في يبقى نفسي فودني بقات هذه الكلمه ة تم ما ب غ ي ج بكشي على ت د ي لك بك ا ل ك ل م ة وتخرقلك ش غ ل ما بقات هذه ا ل ك ل م ة أ ن ا ازين هي بندم هي و ل د شيطان زينه فيبقى انسان واحد مع الفلم اللي جنبه لان عنده يكون بصح وفيبقى صحنك متلفك رغم أ ن ه هو ذ ل ك الذي يسوى سلف و أ ل ق ى إ ل ي ك ما أ ل ق ى ربما يكون قد نسيه مقال أ ن ت تبقى وحن ما بكل كلمه لجل وربما بحياه ا ل ا ل إ ن س ا ن ي ق و ل كلمه و د ع ما ق ص ر ولكن أ ن ت ل أ ن ك عند ق ا د ي يلسوى ستحول ك ل م ة ذلك ا ل إ ن س ا ن إ ن ب ك إ ل ى الرسوى ويعملك ا ث ر ه ا ل س ل ب ي ة في نفسك الشيطان أ ن ا إ ذ ن والعياذ بالله ولذلك دواؤها الشافي الكافي فاعوذ برب ي الناس لمن ايقن ا انها شفاء وندخل ت فيها شو قال الحاطب بن أ ب ي ا ل ن ا ع ر قال عندها القضيه ما تكون شايف فيها الربح ويخسره ويمثلني ق ع ا ن ع ا ل ف ل لا لي ق ي تسمى ش ي ط الله ش غ ع ن د ا لا تكن ي عليه و اليقين ويصدق ا ف في أ ن هذا العلاج ترياقك فالقاطع فرق فاصل في السيف بين الحق ي والباطل المؤمن لينال ذلك عليه أ ن يتعرف على ربه بس ن يخطى الانسان يطمان لهذا المعنى ل أ ن ه كان قلبه ك م ي على الاطمئنان تعرف مو لهذا الشيء مو له ل أ ن ه لا يشتي في سيطمان في فيطمان من الذي يشوف بعينه يعني م ي ب غ ي ش ن ص ل ح ان ق ض ي ه ا عن ش ي ي ق و ل و س جسدان غير قضيه ل ش غ ل ما لكنك تبقى شك من يلاقيك به او يشوف ش غ ل د ي ا ل ه ب ع ي ن ك كيف يجيب وكيف ي ا ل س ع ل ي م و ك ي ي ج ل و عليه وكيف يخاف منه وكذا فانه يبلش علم بان هذا يقضيه او بامصاص الامثله ش ن ي ولكن من يريد تكون م ان ت ه ا يحصل ب لك الياقي ش غ ل يتبعون لانك ى ن لما تكن ل ي تطلب أ ن في ل ك ا ل ا س ت ع ا ذ ة وبالجوار تحس ب ا ل أ م ن و السلام و ا ل ت ع ر ب ا لرك ل ت ه ن ي ت أ ن ت انائذين لحميهم ما كانش يقرب لك باش ما تعرف ب أ ن المعرفه ت هذا الذي تستعين به وكيف تعرفه تعرفه بالسير إ ل ي ه قد جعل ثم بعثه ع تعرف أ ن تقوموا بالله قيام وجدان م س م ث ل وقرابه ثم تتفكر ما بصاحبكم من دينه ان هو إ ل ا نذير لكم بين يدي عذاب شديد والسير إ ل ي ه سبحانه وتعالى يكون في الرخاء يقولون هذا تعرف إ ل ى الله في الرخاء نريك في ا ل ش د ة ا ز ع ل حياتك أ ي ه ا العبد س ي ر ا إ ل ى الله عز وجل على كل حال ف إ ن ك إ ن عارضته حقا ت ع ر ف تعرف, تعرف مطلوب منك أ ن تتعرف على مولاك الذي ت ت ج ي ر به ل أ ن ك إ ن عرفت قوته ومنعته وعزته جل وعلا إ ن عرفت ذلك ك ل ه وجدت ا ل أ م ن والسلام و ا ل ر ا ح ة في قلبه ل أ ن ا ل م س ب د يستعف ر ق بمن اعوذ س ت برب ا ل ن ا س ستعرف بمن استعف أ م ا الذي لا يجده في ق ر ا ء ة ه ذ ه الصورتين و ا م ث ا ل ه ن من ا ل آ ي ا ت لا يزيد طمانينه ولا ا م ل في قلبه فمعنى ذلك انه جاهل لربه اللهم اجعلنا من الذين عرفوك حقا ماركا اللهم اجعلنا من العارفين بك حقا وصدقا اللهم اعلمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا ولا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من السبيل الله عز وجل على كل ي ح ه ف إ ن ك إ ن عرفته حقا ع ر ف تعرف مطلوب منك أ ن تتعرف على ن ا ه ه و ه ا و غ ن ك إ ن عرفت قوته ومنعته وعزته جل وعلا ان عرفت ذلك كله وجدت ا ل أ م ن والسلام و ا ل ر ا ح ة في السبيل ل ا لم ت ج د ساقول ع و ذ برب ا ل ف ل ك ستعرف بمن ت ح ت ا ونعوذ برب الناس ستعرف بمن تعرف اما الذي لا يجده في ق ر ا ء ة ه ذ ه الصورتين و ا م ث ا ل ه م من ا ل آ ي ا ت لا يجد ط م ا ن ي ن ة ولا أ م ن ا في قلبه فمعنى ذلك أ ن ه جاهل ب ر ب ه اللهم اجعلنا من الذين عرفوك حقا وصدقا اللهم اجعلنا من العارفين بك حقا وصدقا اللهم علمنا ما جاهلنا وارزقنا الحمل بما علمنا ولا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وثبت قلوبنا على د ي ن يا مقلب القلوب سبحانك سبحانك ثبت قلوبنا على د ي ن و أ ن ر قلوبنا بنورك الذي لا ي خ ض و أ ن ت النور سبحانك نور السماوات والارض فامر قلوبنا وامر حوالينا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل وسلم وبارك اللهم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم رب د